الحسن رضي الله عنه ريحانة الدار اليوم حديثنا في حصة أولئك أبائي بإذن الله تبارك وتعالى والذي عنوانه الحسن ريحانة الدار رضي الله عنه وخ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احبهما اي الحسن والحسين فقد احبني فقد احبني فجعل حبهما شرطا في محبته وقد كان يقبلهما صلى الله عليه وسلم حتى قال الأقرع بن حابس له تقبلهما فلي عشرة من الولد ما قبلت واحدا فقال من لا يرحم لا يرحم فجعل قبلة الطفل ماذا رحمة تستوجب نزول ماذا الرحمات من السماء وكأن قبلة الطفل تلين بها قلب من يلين بها قلب الأب نعم يلين بها قلب الأب وتملأ قلبه ماذا فرحا وسرورا وما أجمل هذا الفرح لأنه مشروع وما أعظم هذا السرور لأنه سنة يبقى هذا أول أصل في التعامل مع الزرية ماذا؟ الرحمة ولذا كم كان يرحم الزرية فيترك من السنن ومن فضائل العمل كما حصل منه صلى الله عليه وسلم من تعجيل العشاء لم أن قال له عمر نام الصبيان يا رسول الله يعني يقول له ما نشق على من على الصبيان فخرج فصلى وكم كان يتجوز في صلاته رحمة بمن بطفل صغير يبقى هذا أصل في التعامل مع الزوريه ماذا الرحمة يا طلبة العلم الرحمة ثانيا اللعب وحق الزرية أو حق الطفل في اللعب ثابت فلا يحرمه ولا يمنعه وللأسف كم يمنع طفل من اللعب باسم الدين فلا يخرج إلى الحياة مستقيما نفسي وإنما يخرج إليها ماذا مضطرب النفس ان في بعض الناس يمنعون أطفالهم اللعب باسم الليه باسم الدين ولكن عايزه يبقى كذا ماشي يبقى بس ليه تمنعه حظا وانظروا في تأكيد هذا الحق كان يلاعبهم صلى الله عليه وسلم حتى أنه كان يمص شفاههم كما ثبت عنه وقبل ماذا سره الحسن حتى استنى بها ابو هريره قال للحسن مرة اكشف عن ايه اكشف عن بطنك فقبله في الموضع فاللعب حق فكيف لو علمت ان اللعب يشكل عقل الطفل فعلا كان في اللعب قديما اللعب كان ينمي القدرات العقلية كنا نلعب في القديم بعض اللعبات ودعوا الكره الكرة على جنب. كنا نلعب بعض اللعبات قديما كانت هذه اللعبات تبعث على ماذا على تنمية القدرات قدرات العقلية فعلا وعلى اكساب مهارات كثيره جدا منها مهارات ثقافية ومنها مهارات يعني بدنية ومن مهارات عقلية ففعلا أنا أقول إن أحد مكونات شخصية الطفل ماذا اللعب فلا يحرمه وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأزن باللعب في بيته لأم المؤمنين عائشة وهي أم من المؤمنين حتى أنه كان يلاعبها صلى الله عليه وسلم بنفسه. ولذا تقول الربيع بنت معوز عن عاشوراء فكنا نصومه ونصوم صبياننا فإذا بكى احدهم أعطيناه اللعبه لما شوف كان اللعب ماذا اساسيا في حياة من؟ الصبيان والأطفال وهذا الزبير مثل مضروب عبد الله بن الزبير فانما اكتسب من اللعب خيادة وشقاعة وقصته مع عمر مشهورة لما كان يلعب مع الصبيان ويقول اجعلوني إيه إمامكم فجاء عمر في بعض الطريق رضي الله عنه فالصبيان إيه جروا فروا من عمر فنظر إليه عمر مستغربا يعني ما فعلت ما فعل الصبيان ليه لم تجري قال ما الطريق ضيقا فأوسعها لك ولم أكن لأفعل شيئا فأخشاك فلا هذا ولا ذاك سببا طريق واسع هذا وسانيا أنا ما فعلت شيئا لأخشاك شوف فكأن اللعب ماذا أكسبه ماذا الشقاعة والقيادة والجرأة والإقدام نعم أكسبه كل هذا الثالثة بل إنه صلى الله عليه وسلم الذي نزل من على المنبر وهو يخطب الناس الجمعة فيقطع يقطع العلم وتتوقف عباده لاجل من لاجل الصبيين صغيرا حسن والحسين انه رااهما قد دخل المسجد يتعسران يعني كاد أن ان يسقطا فنزل فجرا حتى اخذهما وقال صدق الله انما اموالكم واولادكم ايه فتنه الرابعه ان النبي صلى الله عليه وسلم زرع فيه السياده والقياده هذه مهمه جدا فولدك يكون حيث ماذا حيث تزرع في هذه المعاني شوف معاويه رضي الله عنه امه من الصغر ربته ليكون ملكا فعلا فلما جمع عزوها في ولدها وقد مات لها ولد هو يزيد يجعل الله لك خلفا في معاويه يعني رحم الله يزيدا وربنا عوضك في قلت لهم نعم وهل مثل معاوية أحد يعني يزيد مين دال يكون معاوية خلفا له هل مثل معاوية أحد وكانت تحمله تقول سكلتك أمك إن لم تسد يبقى شوف ربته من الصغر على ماذا على طلب الخيادة والرياسة والنبي عليه الصلاة والسلام رب الحسن على هذا فكان يقول إن ابني هذا سيد فحفظها من الحسن عنه وسيصلح الله به بين فئتين أو طائفتين فعاش بها الحسن عمره ولذا فعلا كلمات الآباء ترسم مستقبل الأبناء وخذ مثالا ماذا قال يعقوب ليوسف وكذلك يشتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق قالها خمس كلمات هات مستقبل الآيات بقى بعد حاجة وعشرين سنة قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت مله آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون بعد أربعين سنه يا ابي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي اذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي إن ربي لطيف لما يشاء كلمات يعقوب هي هي كلمات من كلمات يوسف هي هي كلمات يعقوب إذن كلمات الاباء التي تصنع المستقبل للابناء وفعلا كم تحفر في ذاكرتهم وتنطبع شوف قال ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين ولذلك انظر حق هذه المقالبه في الحسن مظلوما بعد تكلمنا عن الحسن الريحان حفيد حسن مظلوما وهو المتهم تهمة شيعية بأنه مزل المؤمنين الشيعة يقولون عن الحسن أنه مزل من مزل المؤمنين لما نزل عن الخلافة لمن لمعاوية فضيع بذلك دماء قد ذهبت في الخلافة وقدمها لمعاوية ملكا عضوضا وأما الجواب الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم نبني هذا السيد وسيصلح الله به بين طائفتين فما كان الحسن رضي الله عنه إلا ماذا إلا مطاعا إلا مطيعا جده عليه الصلاة والسلام بما أصلحه وجمع الأمة ثانيا اخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيه إثبات قدرية الأمر قدرية الأمر فأراد الحسن أو لم يرد فذاك قدر الله المحتوم أن يصلح الله بين من بين طائفتين زي ما سيدنا موسى بيقول لسيدنا آدم أنت نزلت بنا من الجنة قال له أتلومني على امر قدره الله علي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة يعني سواء أكلتنا الشجره أو, أو ما اكلت فالله قال إني جاعل فين في الأرض خليفة أنا ما نزلت بك من الجنة إنما ربك قال جاعل في الأرض ما قال جاعل في الجنة سالسا وحقن دماء المسلمين مصلحة كبرى أعظم من مصلحة الخلافة وأكبر وأكبر من معاوية والحسن جميعا يبقى الحسن لماذا ترك الخلافة ليحقن دماء من؟ المسلمين وفي الحديث لزوال الدنيا اهون عند الله من ماذا؟ من دم امرئ مسلم يعني تزول الدنيا ولا يهدر دم من؟ دم امرئ مسلم وفعلا من النكبات التي نعيشها اليوم وانت تطالع صفحات الحوادث ما أسرع الناس إلى هذه الجريمه رجل يقتل رجلا بسبب مش عارف عشرين جنيه رجل يقتل امرأة وأهلها جميعا بسبب ان راح تتزوج ورجل ودكتور دكتور شوف راح يقتل شريكا له بسبب خلاف على التجاره يعني بائة المصيبة واسعة دم رجل واحد عند الله أعظم من بقاء ماذا؟ من بقاء الدنيا وهذا يدلك على أن فعلا هذا يرجع إلى نقصان إيمان من؟ إيمان الناس نقصان إيمان الناس ما عادوا يخافون رب العالمين سبحانه وتعالى فالحسن ترك الخلافة كلها وترك الملك من أجل أن يحقن دماء من؟ دماء المسلمين وتلك مصلحة كبرى لاجلها يذهب الملك ولأجلها تذهب الخلافة ولكن يجمع الله قلوب من؟ قلوب العباد ويحقن دماءهم يعني شوف وكم ذهب الدماء بسبب فتنة ماذا؟ فتنة الخوارج وهي دماء زكيه منها دم سيدنا عثمان ودم سيدنا علي ودم سيدنا طلحة ودم سيدنا الزبير يبقى الحسن رحم الله كان عاقلا وفعلا كنت أترجم للحسن اليوم الحسن العاقل فاتي لك من سيرة الحسن ما يدل على عقل الحسن رضي الله عنه الشديد نعم وهذا ما يجعل الإنسان يحترم اسمه كثيرا والله <تصفيق> هذه الموافقة ولله الحمد وإن كانت موافقة بغير الألف واللام رابعا وترك الحسن أو نزول الحسن للخلافه عن معاوية يرجع إلى زهده في الإمارة والزهد في الإمارة دين عظيم والله يحب العبد التقي له خفي عبد التقي الخفي الذي ما له والأضواء ما له وماذا والشهرة الذي يعبد ربه ماذا تقياً خفياً كذا لا يدري به أحد فترك دنيا الأضواء والشهرة والخلافة والملك والله تعالى يقول وتلك الدار الآخرة وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا ولا فساد يعني من قوله لا يريدون علوا يعني لا يريدون إيه لا يريدون ملكا ولا رياسة نعم لا يريدون ملكا ولا رياسة وكم رأيت ما فعلت فتنة الملك بالناس يعني سليم الأول هذا في أول يوم في الحكم قتل خمسة من ابناء أخيه وأخا له ستة في أول يوم ومن غير سبب حتى لا ينازعه أحد إليه خلافه والملك من اهله فقتلهم وكم هان في الملك هانت في الملك اشياء من القرابات ومن الصداقات والصحابات ابو جعفر المنصور اول دم ذهب بابو جعفر المنصور من دم ابي مسلم الخرساني الذي بنى لهم الدوله بنى لهم الدوله فالحسن شوف هذا الحسن الزاهد رضي الله عنه في الملك خامسا وأمر الله تعالى بالإصلاح حيث قال تعالى فاصلحوا بينهما أعظم من أمره بالخلافة والملك والرياسة والسلطان لانه ما كانت غاية الملك إلا ماذا إلا الإصلاح وجمع الناس خامسا ونزوله على الخلافة رضي الله عنه ليضعف جنب الخوارق وتذهب شوكتهم لئل الخوارق كانوا كانوا متمكنين كانوا فين في العراق عنده فلما ينزل هو عن الخلافة وتذهب الخلافة إلى معاوية ستذهب شوكه من وقوة الخوارج لذا كان أول معول أول معول هدم لبناء الخوارج هو نزول الحسن رضي الله عنه عن الخلاف لأنهم فقدوا ماذا فقدوا السند والقوة فأصبحوا في العراء ولذلك ما مرت سنين سنوات قليلة إلا وقطع دابرهم. وانتهى وجودهم وانتم تعرفون إن فتنه الخوارق كم أرقت المسلمين وكم ذهبت بدماء فاضله كدماء من سيدنا عثمان وكدماء سيدنا علي وكم اوقدوا نارا للحرب فالحسن لما نزل على الخلافة فقدوا بذلك ركنا إيه كانوا يركنون إليه وضعفت شوكتهم وتركاهم الحسن لماذا لمن لا يخاف في ربه لوم تلائم ألا وهو من؟ معاوية ومعاوية طبعا أسلمها حتى انتهى أمرهم على يد عبد الملك بن مروان بل وتحديدا على يد الحجاج بن يوسف الثقفي. والله ما يسلط على الظالم ماذا إلا ماذا إلا جنسه خامسا سابعا أنصفتم هذه المرة على غير عادة منكم نقول وحدة الأمة فنزول الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لأجل غاية هي غاية هي أعظم غايات الوجود وحدة هو الدين جاء ليه رب العالمين أنزل كتابه ليه وأرسل رسوله ليه ليجمع الناس على ماذا على كتاب واحد على رجل واحد على سنة واحدة، ولذلك أصل دعوة التوحيد، أو سمرت دعوة التوحيد الكبرى هي ماذا؟ وحدة ال وحدة الأمة، فبين التوحيد والوحدة علاقه فالحسن ترك الخلافه كلها لأجل ماذا؟ لأجل غاية هي أعظم هي وحدة الأمة، ومن يومها أصبح المسلمون أمة واحدة. وزابت بينهم الفروق وانتهت الخلافات بعد أن كانوا معسكرين شاميا وعراقيا انتهت هذه القسمة التي مزقت ماذا المسلمين وصار المعسكر ماذا واحدا وعاشوا عشرين سنة آمنين عشرين سنة من سنة أربعين إلى سنة كم ستين وهي دولة ماذا آمنة امنه لا خوارك لا سبائيه لا شيء لا شيعة لا شيء على الاطلاق على الاطلاق طيب فين كنا سامنا ونزول الحسن عن الملك انما نزل لملك العرب ولمن كان خليقا بها يعني متى يزم فعل الحسن لو نزل عن الملك لمن لا, إيه لا يقوم به لكن هابن الحسن نزل لمن يقوم بالملك يبقى ما في مشكلة مش المشكلة من يحكمنا المشكلة أن يقوم من يحكمنا بماذا بأعباء الملك وقد قام معاوية بذلك خير قيام رضي الله عنه وارضاه حتى عد أحد ملوك العرب الاربعه يقول لك تاريخ العرب في أربعة ملوك معاوية على رأسه رضي الله عنه وارضاه وفعلا كان ملك العرب الذي سكنت الدولة في عصره وأمنت ولعلي ذكرت لكم قصة معاوية هذه مع ابن الزبير لما دخلت خيل معاوية ارض ابن الزبير فأتلفته الزرعة فأرسل عبد الله بن الزبير رسالة وكان شديدا من عبد الله بن الزبير إلى معاوية ما فيش إيه أمير المؤمنين إن عاد خيلك وعبيدك لمثلها لتعلمن الخبر والسلام لتهديد فقال معاوية ليزيد ما تقول في هذا نعمل إيه في المشكلة دي؟ قال له أرسل إليه جيشا أوله عنده واخره عندي يأتيني به ده ملوش حل إلا ماذا إلا جيش يأتي به لأنه تجرى على الإمارة قال له دع هذا أكتب على ظهر الخطاب من معاوية إلى ابن حواري رسول الله إلى ابن حواري ادفع بالتي هي أحسن يا مالك الرق العبادي ببأسه لو شئت لملكت القلوب لو شئت معاوية ملك الناس من قلوبهم مش من رقابهم فقال له من معاوية لابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض وما عليها من خيل وعبيد فهي لك والسلام يعني هي الأرض اللي مزعلك مننا هي والعبيد خدهم هدية مني إليك لكن ما تغضب علينا وأنت ابن حواري رسول الله فإذا ساد الدنيا بالحلم يبن نزل عن الخلافه لمن كان خليقا بها وقد أحسن القيام بها وهذا الجواب رقم كم تاسع الجواب العاشر ها؟ هذا الجواب التاسع لا بس ان الحسن رضي الله عنه نزل عن الخلافه لمعاويه لما رأى جانبه اقوى من جانبه وليس وليس من العقل ان يدخل معه في مغامره غير محسوبه فعلا رجل يضيع امته لما يدخل بهم في مغامره غير ايه غير محسوبه ك مغامرة هذا الداعي المسمى نصرالله ده خذل جنديا إسرائيليا ودخل في حرب دمر بها جنوب لبنان وقتل فيها 1500 العقل يقول لا تدخل في مغامرة غير محسوبة هو شاف جانب معاوية ماذا قويا فلو دخل معه في مغامرة يبقى هيعمل إيه هيعمل يعملي هيضيع ناسه مش دل العقل هذا ليس العقل زلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام في غزو الأحزاب لا المشركين كم عشرة آلاف عمله دخل حرب بل العكس خندق بل لما أرسل حزيفة له لا تزعرهم علينا اوعى تستنفرهم كده ولا تناوشهم لا روح بص وتعالى ليه عشان إحنا لا ندخل معهم في مغامرة دول عشرة آلاف وإحنا تسعماء فقط فليس من العقل أن تدخل في مغامرة محسوبة ورأى جانب معاوية أقوى ومن الحكمة أن تنزل لماذا؟ أقوى وليس من العقل أن تتعرض للريح في اوج هبوبها وتقول انا بطل أو أنا شجاع فعند إذن ستأت الريح فتأخذك في وجهها وتكبك على ماذا؟ أنا ظاهرك فلا تقوم فالحسن كان زكيا رضي الله عنه هذه تسعة أجوبة بها تنقطع تهمة أو تضيع تهمة الشيعة عليهم من الله ما يستحقون للحسن رضي الله عنهم عنه بأنه مزل المؤمنين شوف الشيعة بيقولوا عن سيدنا الحسن مزل المؤمنين لما نزل عن الخلافة معلش عذروني سأجيب على هذا السؤال الأخير الوحيد يقول كيف الرد على من استدل بقول يوسف اجعلني على خزائن الأرض اني حفيظ عليم على جواز طلب الإمارة أولا ليس في ذلك من طلب الإمارة من شيء للأسباب الآتية اولا لأن الإمارة عرضت على يوسف بدليل ان الملك قال له إيه؟ إنك اليوم لدينا مكين أمين وصح عن أبي هريره أنه لما ابى أن يتولى إمرة البحرين قال له عمر يا أبا هريرة تستنكف عن الإمارة وقد عرضت على من هو خير منك يوسف بن يعقوب يبقى يوسف لم يطلبها إنما عرضت عليه قول يوسف اجعلني على خزائن الأرض هو طلب وزارة مخصوصة اللي هي وزارة, وزارة المال ثالثا الأنبياء الأصل في أفعالهم ماذا؟ الوحي فهو ان طلب الإمارة فقد طلبها بماذا؟ بوحي من الله رابعا يوسف طلبها لأنه ليس هناك من يقوم ماذا؟ بها غيره وعند وعندئذ يجوز الإنسان أن يتقدم إذا لم يرى غيره ماذا؟ أفضل منه بدليل أن خالدا في معركة مؤتة لما قمات قادة المسلمين ماذا فعل خالد تقدم فأخذ ماذا الرايه مع أنه لم يولى والنبي عليه الصلاة والسلام قال هو ولأ ايه ول نفسه لماذا لأن خالدا لو ترك المسلمين يومها بلا ولاية كان إلا حصل كان المسلمين تذهب شوكتهم بل وتضيع بيضتهم ولكن أخذ خالد فداور في جيش الروم وعاد بهم منتصرين يبقى يجوز طلبها على شرط إيه؟ مخصوص في حال مخصوصة خامسا أن يوسف لما طلبها كان ممكنا متمكنا من ماذا؟ من الإمارة بدليل أن الملك قال له إنك اليوم لدينا مكين إيه؟ أمين فعليه لا يكون ذلك دليلا على من يطلب الإمارة ويقول لقد طلبها يوسف إنما عرضت عليه والنبي عليه الصلاة والسلام نهى نهيا صريحا عن طلب ماذا؟ عن طلب الإمارة وقال من طلبها وكل إليها ومن جاءت إليه أعانه الله إيه؟ عليها أعانه الله عليه نعم وهذا من شرع من قبلنا وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا لأن شرعنا جاء ينسخ ماذا؟ شرع ما قبلنا حيث قال الله تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه مهيمنا يعني نسخ كل الشرائع السابقة هذا والله تعالى لا لازلت أقول اعزروني إخوة الإسلام فالحديث معكم لا يمل وإن طال فإنه لا يطول وأنتم إن شاء الله تعزرون وأسأل الله أن أعزر وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم